بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون. ما انت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون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 منع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير لولين سنسمه على الخرطوم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 فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضلون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون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 تَحْكُمُونَ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ زَلْهُمُ أَيُّهُمْ بذلك زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فلياتوا بشركاء ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون vader ni en mij die kent het bij deze verhaal we zullen ze uit de weg ruimen لهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصيرهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين We gaan ervan uit dat we niet